يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع الذين استضعفوا ضعيف في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارفين ونمكن لهم في الأرض ونري في وهامان وجنودهما منهم كانوا يحضرون وأوحينا إلى أم موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امراه فرعون قرة عين لي ولت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 ان كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون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 فردناه إلى أمه كي تقرع عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.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 فأصبح في المدينة خائفا يترطب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما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 أخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين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 قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الدعاء وابونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما وقزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك, إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا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 ولن انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك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 سَمِّنْ جَانِبَ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُورٌ إِنِّي أَلَسْتُ نَارًا لَعَلِيَ أَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ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 فَلَمَّا رَآهَا تهتز كأنها جنٌّ ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف إنك من الآمنين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 قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يرد يصدقني اني اخاف ان يكذبون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 قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في ابائنا الأولين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 وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامة هم من المقبوحين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 وما كنت فاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك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 وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن مت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 وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتِمُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تَكُنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الاولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون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 قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من إله غير الله يأتيكم بليل من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه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 ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم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 وَبِالتَّغْيِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن مَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ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 وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْمَ كَانَهُ بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنَ الْعِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسابا والعاقبة للمتقين من جاء